حسن الله عليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين اجمعين هذا السائل يسال عن تعلم السحر وان لم يعمل به فهل هذا جائز تعلم السحر بحد ذاته كفر وقد نص اهل العلم على كفر من تعلمه والا يعمل به نص على ذلك العلم قالوا في في الكلام على السحر من رضي به أو تعلمه ولم يعمل به والشيخ رحمه الله ذكر أن أن السحر كفر ما هي عبارته من تعلمه أو رضي به فسواء تعلمه وعمل به أو تعلمه ولم يعمل به وأيضاً لو لم يتعلم السحر ورضي بالسحر لو لم يتعلم السحر ورضي بالسحر أيضاً يكفر بذلك لأنه رضي بأمر مكثر ناقل من ملة الإسلام نعم الله إليكم هذا يقول من وجد طلاسم والسحر فماذا يفعل؟ من وجد طلاسم وسحر وعقد الذي عليه أن يفعلها أن يحل هذه العقد أن يحلها وأن يفكها وهو يقرأ قل الله أحد والمعوذتين وآية الكرسي يقرأ هذه ويحل العقد وإذا حلها وانتهى من ذلك يحرقها ويبطل السحر بإذن الله تبارك وتعالى نعم هذا يقول ما هي القرائن التي يعرف بها الساحر لأنهم في بعض البلدان يسمونه الشيخ فلان الساحر في الغالب لا يسمى بهذا الاسم لأنه لو سمي بهذا الاسم في الغالب تنفر الناس عنه وخاصة أهل القرآن وأهل الإيمان ومن يعرفون النصوص التي في ذلك ولهذا من باب الترويج للسحر قد يلقب ببعض الألقاب فقد يلقب بالسيد لا يقال الساحر، يقال السيد فلان أو يقال الشيخ فلان أو غير ذلك من الألقاب التي يقصد من خلالها الترويج له ويعرف السحر والساحر بما يتعامل به والساحر له علامات الساحر أو من يتعاطى السحر له علامات في طريقة تعامله مع المسعور. أما المؤمن التقي الصالح الذي ينفع إخوانه بالقرآن قراءة، فهذا ايضا واضح أمره وبين. ومن علامات الساحر وضحه أنه لا يعرف بشهود الجماعة، لا يعرف بشهود الجماعة والمحافظة على الصلاة. وعرفنا قريبا أن من أراد ذلك الشخص الذي أرادت تعاطي السحر قال له تترك الصلاة قال له تترك الصلاة فلا يعرف بشهود الجماعة والمحافظة عليه ليس من أهل المساجد وأهل المحافظة على الصلاة فهذه من العلامات هذه من العلامات وكذلك من العلامات أنه يعمل في الظلمة غالب عمل في الليل وهذا ذكر أهل العلم ومنهم القيم غالب عمل السحره في الليل وأما في وضح النهار لا يعمل وإذا احتاج أن يعمل في النهار يكون في غرفة مظلمة موحشه ويزيد ظلمة الغرفة بإشعال الأدخنة التي تعتم المكان الذي هو فيه ثم يبدأ بطلباته من المسحور أو بطلباته ممن أتى إليه وتحضر الشياطين عنده في هذه, الظلمة في هذه العتمة وتخدمه بمعرض مقابل الخدمة التي يقدمها هو للشياطين والخدمة التي يقدمها هو للشياطين التقرب إليهم بما يصف الله ودعوة أيضا الناس إلى التقرب إلى الشياطين بما يسفط الله ومن علامات أيضا الساحر أنه يطلب ممن أتى إليه أجزاء من الملابس أو صوره للشخص أو نحو ذلك فإذا قيل له مثلا إذا قال له زوجتي أشعر بينني وبينها نفرة وأريد أن تعطف زوجتي علي فيقول له تأتي لي بشيء ملابسها أو تأتي لي بصورة لها أو بخصلة من خصال شعرها أو شيء هذا كل عمل السحرة كل عمل السحرة ولا يطلب هذه الأشياء إلا ساحر يطلبها ليكون عقد السحر من خلال هذه الأمور ملابس المرأة أو خصال من شعرها أو صورة لها أو نحو ذلك. فهذا كله من علامات السحر. ومن علامات السحر أنه إذا أراد أن يعمل عمله يشعل الأدخنة كما قدمت حتى يعج المكان بالدخان والبخور وأدخنه. ليست رائحتها طيبه ومن علامات السحره ايضا قبح الهيئه وهذا في الغالب ان هيئته قبيحه في لباسه وفي هيئته وفي مكانه وقدارته وقداره الاشياء التي حوله هذه ايضا من العلامات لان هذا شيء يعني هذه القدرات أمور تميل إليها الشياطين وترغبها ممن يكون معهم بخلاف المسلم الذي يدعوه دينه إلى النظافة والطهارة والنزاهة والرائحة الطيبة في الساحر في الغالب على خلاف ذلك الساحر في الغالب على خلاف ذلك وأيضا من, من علامات الساحر أنه عندما يريد عقد السحر يتمتم بأمور وطلاسم وكلمات لا تفهم وأسماء لا يعرف معناها قد تسمع وقد يخفيها عن من حوله بخلاف الصادق الذي ليس عنده إلا آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن علامات الساحر أنه يعطي المسحور أشياء يتعلق بها كأن يعطيه خيطا أو يعطيه حزاما أو معصما يضعه في يده أو يعطيه أشياء يعلقها على صدره أو في دابته أو يضعها في بيته أو يعطيه حديدة أو نحو ذلك يضعها تحت وسادته أو أشياء من هذا القبيل هذه كلها من من علامات السحرة فإذا رؤية مثل هذه العلامات يحذر ويحذر منه أشد التحذير نعم عن اسم هذا كذلك من العلامات هذا كذلك من العلامات أنه عندما يسأله عن اسمه يبادر إلى سؤاله عن اسم أمه يقول له ما اسمك فيقول فلان يقول من أمك فهذه أيضا من العلامات هي علامات كثيرة جدا فإذا رأى أو رؤية شيء من هذه العلامات يحذر منها فلو خدع إنسان كان يشتكي مرضاً وقيل له اذهب مثلاً إلى الشيخ فلان فعنده يعني أدوية أو عنده علاج وأحياناً يقال عن بعض السحرة طبيب عشاب يقال عن بعض السحرة طبيب عشاب وأنه يعالج بعشاب ثم إذا وصل إليه يجد عنده أعمال السحرة مع الأشاب التي يبيعها أو يعطيها للناس، فتكون هذه الأعشاب مجرد تغطية، والحقيقة أنه يتعامل مع الشياطين، فالشاهد أن إذا رؤية رؤية هذه العلامات ورؤية شيء منها، وجب على الإنسان أن يحذر وأن يحذر الناس من أهل الباطل، نعم. سلام الله عليكم، هذا يقول هل الذي يصلي يوم ولا يصلي يومين ويصلي الظهر دون العصر والمغرب أو مرة في الأسبوع فهل يعتبر كافرا؟ من كان بهذه الصفة لا شك أنه كافر العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر فالذي حاله مع الصلاة بهذه الصفة يصلي مثلا مرة في الأسبوع أو يصلي متى ما وجد وقتا من فراغ. أو يصلي إذا كان معه رفقة يأخذونه للصلاة وإلا في الغالب على أحواله لا يبالي بالصلاة ولا يهتم فلا يضيع الصلاة إلا الكافر لا يضيع الصلاة إلا الكافر العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر نعم هذا السائل يقول هل هناك سحر ليس بكفر إذا كان الإنسان لا يتعامل إطلاقا مع الشياطين لا يتعامل مع إطلاقا مع الشياطين ولكن يتعامل بأدوية أو بأعشاب أو نحو ذلك فهذه ليست من السحر ولهذا جاء عن عن الشافع رحمه الله قيل إذا قيل ما حكم الساحر قلنا صفوا لنا سحرة أو كلاما هذا معناه. فإذا كان سحره تعاون مع الشياطين وتقرب إليهم وقول للكفر فهذا كفر ناقل من ملة الإسلام فهذا كفر ناقل من ملة الإسلام أما إذا كان ليس فيه تعاون مع الشياطين فهذا وإن سمي يعني إن سمي تجاوزا سحرا فوليس كفرا بالله عز وجل جاءت أسئلة في حكم الصلاة خلف من يكتب الطلاسم إذا كان فعلا يعني يكتب الطلاسم السحرية ويعمل عمل الشياطين على الوصف الذي مر معنا سابقا مثل هذا لا تجوز الصلاة وراءه نعم حسن الله إليكم هناك من يورد هذه الشبهة، فيقول أن مردة الجن، أن يقول أن مردة الجن لا يعذبون لأنهم خلقوا من النار، فكيف يعذبوا بها؟ فكيف نرد عليه؟ هذه الشبهة أثيرت قديما ومردة الشياطين أو الشياطين عموما هم مكلفون كالإنس. والله جل وعلا قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فهم مكلفون والصالح منهم منعم والكافر منهم معذب في نار جهنم والشيطان وأعوانه من شياطين الجن والإنس مآلهم يوم القيامة إلى نار جهنم ما آلهم يوم القيامة إلى نار جهنم خالدين فيها أبد الآباد وأما قول القائل وهذا قيل قديما أن كيف يعذب بالنار وهو مخلوق من نار فهذا كلام واهي وأجاب عنه أهل العلم باجوبه عديدة وقد يعذب الإنسان بما خلق به قد يعذب الإنسان بما خلق به مثل الإنسان خلقا من طين ويمكن أن يعذب بالطين بطرق عديدة جدا يمكن أن يعذب بالطين بطرق عديدة فكونهم خلقوا من النار ليس هذا مانعا من أن يكون تعذيبهم يوم القيامة بالنار وخوض هذا الخائض في هذا الكلام هذا خوض باطل في قدرة الله والمسلم في هذا الباب مقامه التسليم للاعتراض. والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير ولهذا يكفي جوابا على هذا السؤال إذا قيل كيف يعذبون في النار وهم مخلوقون منها يكفي في جواب ذلك أن يقال إن الله على كل شيء قدير يكفي هذا إن الله على كل سين قدير نعم الله ليكم هذا يسأل عن حكم الاستعانة بالجني المسلم كما يزعمون لفك السحر هذا لا يجوز لا يجوز التعامل مع الجن المسلمين هذا لا يجوز وهذا باب شر على الناس إذا فتح هذا الباب باب شر وإذا كان الإنس الذين بين الإنسان يراهم ما يرونه قد لا يتهيأ الإنسان أن يميز الصالح من الطالح بدقة والله يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى فكيف بمن لا يراه الإنسان ولهذا قد يتورط إنسان في أمور من الباطل والضلال بدعوى أنه إنما تعامل مع جن مسلمين فيجد نفسه في خطوات يستدرجونه بها فيوقعونه في الباطل فلو لم يكن في هذا الباب إلا سدوا ذريعة الباطل لكفى في منعه والله أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين